افنوا ايد الذي كثر باياتنا وقال لا اوتينا ما لم ولدا الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول واتينا فردا واتخذوا من دون الله ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فلم تر أن سَرَّ الشَّيَاطِينُ عَلَى الْكَافِرِينَ لَتُؤْذُهُمُ أَذَا فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نُعَذِّبُ لَهُمْ عَذَا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدَا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدَا لاَ الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ين لا تقيذ ولا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت يوم أحمان عبده لقد أحضه وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا